فله الرد وعنه لا شيء له لأنه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه والأول أصح لأن عقد البيع اقتضى السلامة فإذا بان معيبا ملك رده كالعبد يقول رحمه الله فصل اذا اشترى ما ماكوله في جوفه كالبيض والبطيخ والرمان وغيرها من الاشياء التي يكون ظاهرها السلامه والباطن يكون سليما ويكون تالفا ويكون قد تلف بعضه دون بعض فمثلا البيض القشر واحد والمظهر واحد والداخل قد يكون سليما وقد يكون تالفا والبطيخ كذلك والرمان كذلك وهكذا من الاشياء التي عليها غلاف قشر يحجب معرفة الداخل فهذا قال فوجده معيبا فله الرد يعني يرده ويأخذ القيمة وعنه لا شيء له رواية عن الإمام أحمد بأنه لا شيء له لا يأخذ المشتري شيئا لأن البائع ما غشه وما دلس وعلم البائع والمشتري فيما في الداخل سواء وعنه لا شيء له لأنه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه البائع ما يدري عن الباطن هو سليم ولا تالف يقول والأول أصح لأن العقد اقتضاء السلامة وتبين خلاف ذلك فأصبح أن القيمة بذلت بدون مقابل فله استرجاعها لأن عقد البيع اقتضى السلامه فإذا بان معيبا ملك رده يرده ويأخذ القيمة كالعبد العبد مثلا اشتراه وظاهره أنه سليم ثم إن وجد فيه عيبا كأن يكون فاسق يشرب الخمر أو يزني لا يدرى عن هذا في الظاهر لكن تبين فيما بعد أو تبين أنه مريض أو نحو ذلك ففي هذه الأحوال له الرد كما تقدم موضوع العبد تقدم ذلك أن له الرد وهنا قاس ما داخله هو المقصود ما يعني يكون المقصود في الجوف داخل أنه مثل العبد إذا وجد فيه عيبا داخليا فرده من أجله نعم وإن كان مما لا قيمة له كبيض الدجاج والجوز والجوز الخرب والرمان الفاسد رجع بالثمن كله لأن هذا ليس بمال فبيعه فاسد كالحشرات وإن كان الفاسد في بعضه رجع بقسطه وإن كان مما لا قيمة له لأن بعض الأشياء الفاسدة في الداخل الغلاف له قيمة يستفاد منه في أشياء يجعل مثلا كإناء ونحوه مثلا فهذا لا يخلو إن كان القشر هذا أو الغلاف لا قيمة له يقول يأخذ الثمن كاملا اشترى البطيخ مثلا فوجده فاسد يرده ويأخذ القيمة كامله لأنه لا قيمة للقشر فيرد القشر ولا قيمة له او رمان مثلا او بيض دجاج وجده فاسد فيرده فان كان الفساد في بعضه دون بعض رد الفاسد بقسطه واخذ السليم بقسطه من الثمن وجد مثلا نصفه سليم ونصفه فاسد فيرد الفاسد ويأخذ نصف القيمة وهكذا نعم. وإن كان مما لمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام فقال الخرقي يرجع بالثمن وعليه أرش الكسر كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه واختار القاضي أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع رده ولا شيء عليه لأن ذلك حصل ضرورة استعلام المبيع والبائع سلطه عليه فلم يمنع الرد كحلب لبن المصرات وإن زاد, وإن زاد على ذلك خرج فيه روايتان كسائر المعيب الذي تعيب عنده وإن كان مما لمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام جوز الهند وبيض النعام القشر منه له قيمة يستفاد منه في أشياء أخرى إذا تلف ما في الداخل فالقشر يستفاد منه الغلاف يستفاد منه يتخذ منه أشياء قال الخرقي يرجع بالثمن يعني يرده ويرجع بالثمن وعليه أرش الكسر عليه أرش الكسر نقول مثلا هذا بيض نعام معروف أن الداخل فاسد والقشر سليم كم قيمته قالوا قيمته عشرة لأن القشر له قيمة بيض نعام داخله سليم وقشره سليم كم قيمته قالوا عشرون مثلا نقول ترده وتاخذ القيمه وتدفع ارش الكسر لانك كسرته وهو في حال سلامته يستفاد منه في اشياء ممكن ان يجعل له فتحه من جانب فيستفاد منه فاذا كانت الفتحه من جانب اخر ما استفيد منه اذا كانت من اعلى ما استفيد منه إذا كانت من أسفل مثلا استفيد منه فأنت بكسرك إياه عليك أرشى الكسر يحتسب عليك قيمته سليما أنت اشتريته بعشرين مثلا على أنه سليم فتبين أنه تالف لو عرض وهو تالف كم يساوي يساوي عشرة لأن الناس يرغبون فيه حتى وإن كان تالف لأن لقشره قيمة قيمته عشرة نقول خذ القيمة التي دفعتها عشرين وعليك أرش الكسر وهو عشرة يرجع بالثمن وعليه أرش الكسر كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه اشترى طول من الثياب طاقه كامله ثلاثون مترا مثلا على انها سليمه فدفعها للخياط فقطعها الخياط كل اربعه امتار وحدها فلما اراد ان يخيط الخياط تبين أن القماش في عيب فكيف يرده وقد قطعه وكيف يأخذه بالقيمة وهو تالف في عيب فما الحل أنه يأخذه يلزمه وله أرشى العيب يأخذ المشتري أرش العيب. يقال مثلا هذه الطاقة من التترو ثلاثون مترا قيمتها سليمة مئة ريال أخذها هذا دفع المئة وأخذها سلمها للخياط. الخياط بعدما قطعها تبين له أن فيها عيب. فإن ردها فالبائع يتضرر ضررا كبيرا لانه باع طولا كاملا فاذا به مقطع على 4 امتار او ربما يكون اقل او اكثر فيه ضرر عليه والمشتري ما يتحمل ان يدفع قيمه السليم وقد وجد القماش معيب فنقول القماش لمن قطعه وله أرش القيمة أرش النقص العيب يعرض هذا القماش على أهل الصنف يقولون معروف قيمته سليم اشتراه بمئة طيب لو كان طول كامل وفي هذا العيب علم كم يساوي قالوا يساوي ثمانون قيمته ثمانون ريال نقول يدفع المشتري ايدفع البائع للمشتري ارش النقص العيب الذي هو عشرون ريالا وعليه ارش الكسر كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه يعني رجع واختار القاضي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 يقال صحيح القماش فيه عيب ويعترف البايع بأنه معيب الآن ظهر له وهو ما علم عن العيب لكن بعدما قطع القماش ظهر فيه العيب فالمشتري يرده ويأخذ القيمة ويدفع أرش التقطيع الذي حصل منه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 في مثل بيض النعام الذي كسره المشتري إن كان الكسر هذا أتلفه وصار ما في فائدة فإنه يدفع ارش الكسر يقال انت اشتريته بعشرين فنعيد لك القيمة عشرين لكن نطالبك بالضرر الذي حصل بالكسر يقول القاضي رحمه الله لا أنا أفرق بين كسر وكسر إن كان الكسر على قدر الحاجة فلا يلزم المشتري برد شيء لأنه قصد استعلام المبيع والنظر فيه ولا يمكن إلا بهذا أما إن كان الكسر أكثر من الحاجة فإنه حينئذ يلزم بالأرش اوضح هذا مثلا في بيضة النعامة اشترى بيض النعام هذا بعشرة فكان المشتري متقن وفقيه فاخذ البيضة وفتحها فتحا خفيفا من جهة يناسب الاستفادة من القشر ثم نظر في داخل البيضة فوجده تالف فوضعها وحفظها هذه صورة الصورة الأخرى باع بيض النعام هذا بعشرة فاستلمه المشتري فإذا به يأتي بالآلة ويكسر مع الوسط يستعمله ليريد البيض ما فكر أنه فاسد ففتحها نصفين ووجد البيض فاسد والقشر خرب ما موقف القاضي أبي على نحو هذا الأول يقول نعطيه القيمة كاملة لأنه ما أفسد علينا شيء الغلاف كامل وإنما فتحه فتحة خفيفة ليرى ولا يعرف ما في وسطه إلا بهذه الفتحة وهذا أقل ما يمكن فيقول أعطه العشرة كامل أما بالنسبة للآخر الذي كسر البيضة مع نصفها وجدها تالفة فجاء بها فيقول له القاضي أنت البيض فاسد لكن أفسدت علينا القشر فنحن ندفع لك قيمة البيض العشرة لكن نغرمك القشر الذي أفسدته هذا تفصيل القاضي أبي على رحمه الله وله حظ من النظر واختار القاضي انه ان كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع يعني الاطلاع على ما في داخله رده ولا شيء عليه ما يطالب يقال انت كسرت وان كان اكثر مما يحصل به استعلام المبيع فيغرم قيمة القشر يقول رده ولا شيء عليه لأن ذلك حصل ضرورة استعلام المبيع ما يمكن يدري عن المبيع هو فاسد ولا من فاسد إلا بهذه الفتحة اللي فتحها والبائع سلطه عليه يعني جعل له حق كسره للطلاع عليه فلم يمنع هذا الفعل الرد قال كحلب بالمصرات كحلب المصرات فالمشتري اشترى الشاة او البقرة او الناقة ضرعها كبير وملي بالحليب والنظر نظر الناس يزيدون في القيمة كل واحد يريد ان يضفر بها ويتدافعون بعضهم بعض كل يدفع اكثر لاجل ان يأخذها. ثم حلبها فتبين له أن هذا حليب خمسة أيام فلما جاء من الغد ليحلبها ما وجد فيها إلا قليل فردها ورد صعب من تمر. ماذا أفسد هذا أفسد هذا الضرع الملي لكن هذا الإفساد مباح له لأن الضرع منتفخ وملآم والناس يتزاودونها فإذا ردها في اليوم الثاني ودخلت للحراج ما جابت إلا نصف القيمة إن الناس أول ما ينظر المشتري ينظر الضرع شوف هل فيه لبن ولا لا فيقول إن هذا صاحب البيض مثل صاحب المصرات المصرات لا إشكال في ترجيعها وإن كان أفسد لأن إفساده هذا مأذون له فيه ولا يمكن الاطلاع على التصرية إلا بهذا الحلب فكذلك صاحب البيض الذي ترفق عند كسره وفتحه فتحة خفيفة واطلع على ما بداخله فوجده فاسد فرده فله قيمة كاملة الذي كسر البيضة مع نصفها وأتلفها هي وقشرها عليه غرامة إتلاف القشر البيض الذي لا قيمة لقشره كبيض الدجاج يعاد إليه القيمة كاملة <تصفيق> لأنه لا قيمة لهذا القشر الذي أفسد وإن زاد على ذلك يعني في الفتحة خرج فيه روايتان كسائر المعيب الذي تعيب عنده إن زاد على الكسر قال له أنت بالخيار مثلا محتمل يكون أنت بالخيار إن شئت اقبلها ولك الأرش ولك عن فساد البيض أو ردها وعليك الأرش في تكسير القشر المستفاد منه وان زاد على ذلك يعني في الفتحه فتح اكثر من المطلوب خرج فيه روايتان كسائر المعيب الذي تعيب عنده فيه عيب وتعيب عند المشتري هذا تقدم لنا انه فيه روايتان يرده ويدفع معه ارش العيب الذي تعيب عنده او يقبله وياخذ ارش العيب السابق وهذا كهوة. نعم. فصل وإن اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب وإن كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند وإن اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب اشترى طول من الثياب ملفوف على خشبة او عود او نحو ذلك فوجد في داخله بقا او وجد فيه تخرق وجد فيه تلف فرده طواه على عوده وعاد كما كان ما نقص بالنشر هذا له رده ويأخذ القيمة هناك بعض الثياب اذا فلها المشتري تغيرت واصبحت كأنها مستعملة مثل ما تشتري ثوب مربط بدبابيسه وكذا وبكرتونه وغلافه الى آخره مثلا ثم فتحته فوجدته مختلف ما تستطيع لا أنت ولا صاحب المحل أن يعيده كما كان يختلف وكل من رأاه قال هذا ملبوس وكل من قال هذا ملبوس ما أريده هذا ينقصه النشر فإذا كان ينقصه النشر فهو كجوز الهند يعني يأخذه ويأخذ أرشى العيب لأنه أفسده بنشر هذا ربما نشر فله ولبس لينظر فأفسده فلا يعود كما كان فهذا يأخذه وله أرش العيب الذي فيه كما تقدم فيه بيض جوز الهند وبيض النعام قال يرجع بالثمن وعليه أرش الكسر هذا يرجع بالثمن لأنه فاسد وعليه أرش النشر هذا وعليه أرشه يقال أنت افسدته الآن علينا فيدفع هذا الأرش وإن صبغ الثوب ثم وجده معيبا فله الأرش لا غير وعنه يرده ويكون شريكا للبائع بقيمه الصبغ وعير صبغ الثوب ثم وجده معيبا اشترى طول من الثياب فاعطاه للصباغ فصبغه وغير لونه ثم وجده معيبا قال فله الأرش لا غير يقال ما ترده على البائع لأن البائع باع عليه قماش أبيض كل يرغب فيه ويستعمله لما يريد وأنت الآن بهذا الصبغ حددت الصلاحية ما يصلح الله شيء دون شيء فأنت أفسدته على صاحب الثوب وأنت لك حق لانه أصبح معيب فيقال في هذه الحالة فله الأرش لا غير يعني المشتري يأخذ أرش العيب هذا الطول مثلا أبيض سليم اشتراه بمعة تبين فيه هذا العيب كم يساوي؟ ثمانين يأخذ العشرين عرش العيب وليس له غيره هذا القول الأول وعنه يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصدق وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصدق قال مثلا هذا اشتراه بمئة على انه سليم فصبغه على انه سليم فصارت قيمته اكثر صار يساوي مئة وعشرة مثلا رده رده ما عليه من نقصه رده لاجل العيب يقول المشتري للباية انا شريك لك في عشرة بالمئة اذا بعت هذا الثوب هذا يساوي سليم مئة وعشرة لكن ما بيع لاجل هذا العيب الا بسبعين هو شريك بالسبعة له سبعة مقابل الصبغ هذه رواية ويكون شريكا للباية بقيمة الصبغ وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبغ رواية ثالثه قال يرد الطول الذي اشتراه بمئة <تصفيق> واصبح بعد الصبغ يساوي مئة وعشرة ثم تبين العيب قال يرده ويأخذ قيمة الصبغ الصبغ كم كم الان الآن عشرة يأخذ العشرة <تصفيق> والأول المذهب الذي هو له العرش لا غيب وهذا اسلم لانه اذا اخذ العرش فهو اخذ ارش عيب وهو غير نفس البضاعه لكن اذا رده هو كان شريك ربما تطول هذه الشراكه ولا يباع او يقال للبائع يلزمك أن تدفع قيمة الصبغ يقول لا أريد الصبغ تلزمونني بشراء شيء لا أريده أنا يمكن كونه أبيض بدون صبغ وبدون تغيير أدرج عندي صحيح إن الصبغ هذا كلف صاحبه لكن أنا ما أستفيد شيء فتلزمونني بقيمته وأنا ما غير مستفيد فهذا فيه إلزام للبايع بدفع ثمن لا يلزمه شرعا فالرواية الأولى أسلم وابعد عن النزاع وكثرة النزاع يقال له القماش انت قطعته القماش انت صبغته خذ ارشه خذ الارشه او يصطلحان على ان ياخذه البائع ويدفع أرشه مقابل ويدفع المشتري مقابل هذا التقطيع نعم والأول وعنه وعنه يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبغ والأول المذهب لأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة فلم يجز لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يعني كأننا ألزمنا البائع بأن يدفع قيمة الصبغ والله جل وعلا ذكر أن التجارة الصحيحة الحرة المباحة هي التي تكون عن طرف ما يقال لهذا يلزمك أن تشتري هذا يلزمك أن تأخذ هذا يقول ما يلزمني لأن فيها عيب وأنا ما أريد البضاعة ولا ويقول البائع كذلك ما يلزمني أن تلزمونني بقيمة شيء أدخله المشتري على البضاعة، فكونه يأخذه وله الأرش أو